İnna ladin yächtäon bâghdillâhi ve aîmanîm themenâ qâliilâ في الاخره ولا يكلمه الله ولا ينظر اليهم ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يذكيهم ولا عذاب أليم